موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاة وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحينذ ذلك ما كنت منه تحينذ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 لا إِلَهَ إِلَّا الْخَيْرُ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم يوما نقول لجحنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما, هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام, أدخلوها بسلام ذلك يوم وشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منه بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرا في ذلك لذكرا